بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعفرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 och alla mår ju med